ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم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 نزل اليك من ربك ولا يزيدنك كثيرًا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانًا وكفرًا فلا تاس على القوم الكافرين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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ